وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَدِيب فَذَلِكَ وَمَن عاقب بمثل ما عوقب به ثُمَّ بُغِيَ عليه لَنَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَفَوْرٌ فَوْر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 انه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد